ان ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء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 ي ومن اوزار م ة م ن أ الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد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 تحرص ع ل ى ه د ا ه م ف إ ن ا ل ل ه لا ي ه د ي من ي ض ل و م الاسلاميه ه م من ن ص ر ي ن و أ ق م و ا ا ب ل ه جهد لا ب ع ث ا ل ل من يموت بلى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 ل وما كانوا ي ع ل و ن ل ذ ي ن ص ب ر و ارسلنا وعلى ب ه م وما يتوكلون أ ر من قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا ل ت ع م ولعلهم ن ب ا ب والزبر لتبين ي إليك إليهم ن وأنزلنا للناس ا الذكر ما ت و نزل ل يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم الارض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 اولم يروا إ الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم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 وفيه ف ش ان ء ل ل ا س إن في ذلك ل ا ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض وما أ م ر الساعه الا كلمح البصر أ و هو أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير ا ل ل ه على كل شيء قدير والله أ خ ر ج ك م من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون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 واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا ها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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ا ن ن و ي ه عن الفحشاء والمسلمين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 وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه و ا ح د ا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُوا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 وما عند الله ذاق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيي انه حياه ط ي ب ة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 و ل ك ن من شرح بانهم ل فعليهم ك ف ر صدرا م غضب ا ل ل و ل ه ع ذ استحبوا ب بأنهم عظيم ذلك ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة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 إِنَّ ربك َََ للذين ََِِّ هاجروا َُ من ِ بعد َِْ ما َ فتنوا ُُِ ثم َُّ جاهدوا ََُ وصبروا َََُ ا بَعْدِهَا لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تُجَادِلُ إِنَّ مِنْ رَحِيمٌ تَأْتِي ِ نَفْسٍ عَنْ رَبَّكَ لَغَفُورٌ يَوْمَ ََ كُلُّ ه ف س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 فمن اضطر غير باغي ولا عاد ف إ ن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن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 ربك ب من ع د ه ان لغفور رحيم ثم إ ربك للذين عملوا السوء بجهالا ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ل ه خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون